ذك ك فاذكروا انوار اذكر الهك للافكار لا تنسى ربك فالاذكروا انوار والذكر يفتح ابوابا مغلقه والذاكرون لرب الخلق اخيار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 وما زلنا في حدائق الذكر في القرآن الكريم وهذا هو اللقاء الأخير في حدائق الذكر في القرآن الكريم نواصل لقاءنا في بيان الوجوه العشرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف ورد الذكر في القرآن الكريم تبقى لنا 8 وتسعة وعشرة الوجه الثامن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل ختم به الأعمال الصالحة معلوم أن الذكر مفتاح الأعمال والعبادات فكما أن الذكر مفتاح الأعمال والعبادات كذلك الذكر ختام الأعمال والعبادات أنت في كل أحوالك لا تستغني عن ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل في بداية العمل طلب للمدد والعون منه واستنفار للنفس أن تكون على أتم الاستعداد مستعينة بربها في القيام بأعمالها وبعد أن تنتهي من عملك مستعينا بالله ذاكرا إياه تذكر الله عز وجل في ختام عملك شكرا لفضل ربك الذكر مفتاح للأعمال استعانة وطلبا للمدد من الله عز وجل وتقوية على القيام بالعمل والذكر في الختام والنهاية شكر لله عز وجل على فضله وإنعامه سبحان الله قبل ما مدخل للعنصر بتاعنا اللي هو ورود الذكر في حدائق القرآن الكريم في ختام الأعمال الصالحة أقول لك مشهد ومقطع حصل مع بعض الموحدين الذين ملكهم الله المشرق والمغرب بدأ عمله بالاستعانة بالله وختمه بإرجاع الفضل والنعمة كلها إلى الله وهو ذو القرنين الملك الموحد الذي موحد بالله ليس الإسكندر الأكبر ده هذا وثني يعبد الأصنام المو... ذو القرنين المذكور في القرآن موحد ملك المشرق والمغرب مر على قوم اشتكوا إليه أن يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ويؤذونهم قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة هو بيقولوله كده إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة الخرج يعني إيه نديك فلوس نجمع لك من بعضنا وأنت رجل آتاك الله من كل شيء سببا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الإمكانات والقدرات والطاقات التي فتحت بها ما بين المشرق والمغرب يعني دولة فيها كافة مقومات الحضارة فاحنا حنوعد نرتاح كده وحضرتك ورجالتك بالمهارات والأدوات والأسباب والآلات اللي عندكم خدوا الفلوس مننا ذهب أو كذا أو كذا واعملونا سد بنا وبين يأجوج ومأجوج لكن ذا القرنين أراد أن يعلم الناس كيف يصنعون لأنفسهم كيف يحمون أنفسهم شوف بقى حيبدأ إيه الملك اللي معاه كل الأسباب كل الأسباب معاه ربنا قال كده واتيناه من كل شيء سبب يعني كان يقول لهم ما نقدر رجالتي يقدرهم عندنا الأدوات والآلات المتطورة ده أنا ملكت ما بين المشرق والمغرب وعند العلوم كلها لكن الرجل يعترف لله بالفضل فأول حاجة حيبدأ يقول لهم إيه ما اغترش بنفسه ولا بقوته ده لازم يذكر الله هيعمل سد كبير سد كبير علشان يمنع يأجوج ومأجوج من الافساد شوفوا بقى ذو القرنين قال إيه قال ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني فيه ربي خير نسي قوته وقوة بلده ومملكته وقوة رجاله والعلوم والأدوات المتطوره عنده قال إن كل اللي عندنا ده نبدأ نبدأ بالاستعانة بالله بذكر الله مهما كان عندنا أدوات وآلات ومصانع ووا وعلوم متطورة وتكنولوجيا ولا تسوي أي شيء من غير بسم الله قال ما مكنني فيه ربي خير لابد أن يمكنني الله من استخدام الأسباب وإلا ممكن يكون قدام منك أسباب كتير ولا تستطيع استخدامها ولا التصرف فيها ولا استعمالها ولا إنتاج شيء طيب منها قال ما مكنني فيه ربي خير أو ذكر قبل العمل فأعينوني بقوه. ياريت انتو كمان تمدوا ايديكم ما تعدوش على جنب وتدوني اجر وتتفرجوا عليا. اجعل بينكم وبينهم رد ما ااتوني زبر الحديد قطع الحديد لم الحديد اللي عندكم هيشغلهم وحيستخدم امكانات الارض المتاحة حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا يلا نولع نار على الحديد حتى اذا جعله نارا قال ااتوني افرغ عليه قطرا بعد ما حملنا الحديد وولعنا النار عليه عايزين نحاس لأن ثبت شوف الاعجاز القرآني ثبت إن الحديد تشتدي صلبته وقوة مقومته لما يخلط بشيء من النحاس سبحان الله العلم الحديث اكتشفها من 200 سنة 300 سنة ولا أقل سبحان الله لكن القرآن أثبتها من أكثر من 1400 سنة لما تضيف بعض النحاس للحديد تشتدي صلبته وقوة وقوته آتوني زبر الحديد المهم آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا خلاص عمل السد اللي يأجوج ومأجوج ما يعرفوش يحفروا فيه ولا يطلعوا عليه لا يعرفوا أن يظهروه يعني ما يعرفوش يطلعوا فوق منه عشان يعدوا الناحية التانية ولا يعرفوا يخرموه يثقبوه عمل العمل بعد ما بدأ قال ما مكنني فيه ربي خير وبذل الأسباب واستخدم الطاقات والإمكانات وشغل الناس معاه بعد ما بص للسد كده وشاف العمل العظيم ده قالوا والله وعملوها الرجاله لا قال هو ده الشغل يا رجاله لا قال لقد عملنا وفعلنا وكذا لا قال ايه ذكر الله في نهاية العمل قال هذا رحمة من ربي انت شفت يب من وجوه الذكر في القرآن الكريم في حدائق القرآن الكريم انه يفتتح به العمل اقرأ باسم ربك الذي خلق وانه يختم به العمل يفتتح العمل استعانة بالله وطلبا للمدد والقوة ثم يختم به العمل شكرا لله عز وجل وذكرا له على أن أعاننا وسددنا وقوانا في القرآن العزيز عدة مشاهد لأعمال صالحة يختم بها يختم الذكر بها مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى في الصيام بعدما نخلص الصيام خالص ويستطلع هلال شوال ويقول لك غدا أول أيام شهر شوال أما يقولوا كده بنبدأ نعمليه مجرد ما نعرف أن الليلة ليلة العيد أيوة صح بنكبر مش بنستنى لحد ما نروح المصلة أول ما يقولوا غدا أول أيام شهر شوال غدا العيد كلنا بنعمليه بنكبر واحنا كنا يمبارح صيمين واحنا بنعمل كده أهو شوف الصيام عبادة ختمت بذكر الله فين في القرآن الكريم في الآية 185 ولتكمل العدة عدة ايه عدة رمضان حنتصوم رمضان لحد ما يظهر هلال شوال طيب خلاص رمضان انتهى ختمناه يلا الحق بالذكر بقى كأن الصيام عمل قد قمت به مخلصا لربك وهذا العمل يحتاج إلى ختم إلهي ليصعد إلى الله مرضيا عنه مش أيح أي ورقة أو أي طلب بتخلصه علشان يمشي ويقد مصلحتك بياخد الختم والتوقيع من غير الختم والتوقيع يقول لك أقطع الورقة ورميه يعني لو روحت بالورقة مع عليها ختم ومع لهاش توقيع يقول لك هات لي توقيع المدير المسؤول طب جبت توقيع المدير المسؤول وما فيش الخات يقول لك ولا التوقيع يثبت بحاجة هات لي الخات فذكر الله عز وجل كالختم والتوقيع على الأعمال الصالحة ولتكمل العدة عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ووفقكم إلى صيام رمضان وطاعته فيه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يبى الذكر ختام الأعمال الصالحة طيب في مثل آخر نعم الحج الحج يتجلى فيه الذكر بصورة واسعة في بداية الحج ما احنا قلنا الذكر مفتاح في بداية الحج بعد حضرتك ما تحرم أول حاجة بعد حضرتك ما تلبس ملابس الإحرام بتبدأ الإحرام بقى تدخل في النسك أول حاجة بتعملها إيه لإعلان دخولك في الحج بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا سلام يبى الذكر مفتاحة هو مفتاح إيه مفتاح العبادة مفتاح الحج لبيك اللهم لبيك طب أثناء الحج بقى تلبية وتكبير على قد ما تقدر طيب نزلت من عرفات بتذكر الله ذكرا كثيرا طيب خلصت بقى ورحت حلقت راسك ورميت الجمار أيام من بقى بتذكر الله الآيات بتقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، الصلاة أول ما نيجي نصلي بنفتح الصلاة بإيه؟ مفتاح الصلاة إيه؟ التكبير مفتاح الأعمال كلها التك... الذكر الله طب الصلاة مفتاح الصلاة ومفتاحها التكبير كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر طب ختام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله طب بعض الصلاة بقى الأدعية اللي احنا بندعي بها اللي حنتعلمها بعد كده إن شاء الله ربنا يقول لنا اختموا صلاتكم بالذكر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم طب صلاة الجمعة ها؟ بالنديلها بالأزان بين يدي الخطيب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سواء أذان أو اثنين يبقى بنفتح صلاة الجمعة بالأذان والأذان ذكر لله طيب بعد ما نخلص صلاة الجمعة ربنا علمنا إيه أوعى تنسوا أنت طلع من الجامع أنت واصحابك وأولادك وأهلك أوعى تنسوا تاخدوا الفضل ده في ناس كتير بتمشي تسلم على بعضها وتنسى تذكر الله بعد الخروج من صلاة الجمعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة إن ده هنا اللي هو الأذان ذكر لله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 فتحوا أبوابا مغلقة، والذكرون لرب الخلق آخياره. الله قد أعلَى بالذكر منزلة ما أجمله.